صراط الذين أنعنت عليهم غير المخبوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامل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 وقالوا قلوبنا في أكمة مما تدعونا إليه وفي آذاننا, وقر وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إنما عاملون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 وقدر فيها أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سواء للسائلين ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَوَى إلى السماء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 وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفرا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم, فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة فقل عاد وثمود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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ حِسَابٍ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحا حنصرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون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 وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَنَّ أَرِفَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجْلُودُهُمْ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 وأنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون <تصفيق> <تصفيق> وما كنتم تستترون أن يشهدون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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَأَنَّىٰ يَصْبِرُونَ فَنَارُ مَسْؤَلٍ لَّهُمْ فَأَنَّىٰ يَصْبِرُونَ فَنَارُ مَسْؤَلٍ لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن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 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله, لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون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 إِنَّ الذي أَحْيَاهَا لمحي الموتى إِنَّهُ على كل شيء قدير إِنَّ الذين يلحدون في آيَاتِنَا لا يخفون علينا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 إِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمٍ يَلْقَالُ لَقَالُ لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمٌ وَعَرَبٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ويؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 وَظَنَّ لَهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَالَهُم مِّن مَّحِيصٍ لَّا يَسَامُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مسه الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَا مُرَّ حَمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ بِرٍّ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِلْعِنْدِهِ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَرَّامٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ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 يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتمتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المرتقين في جنات وعيون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 وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما مثل أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين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 سَوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ قَلِيلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمين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 قبل إنهم كانوا قوما خاسين والسماء بليناها بأيدي وإننا لموسعون والأرض فرشناها فنعم وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زُوْجَيْنَ عَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُوا إلَى اللَّهِ فَفِرُوا إلَى اللَّهِ إني لَكُم منه نذير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 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُعْدُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقِمٍ مَشُورٍ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 تكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور علم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحطنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء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 فَنَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقانا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَلَكِ الْفَمَا أُتِيَ نِعْمَةَ رَبِّكَ بِكَهَنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ام تامرهم احلامهم بهذا بل هم قوم طاغون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 يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يخني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا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 أَفَتُمَارُونَهُ على مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ المنتهى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِن يغشى السِّدْرَةَ مَا يغشى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طغى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 بهم أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجدي الذين أساءوا بما عملوا ويجدي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن ان ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشئاكم من الارض واذ انتم اجننا في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم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 وَأَنَّهُ هُوَ أَضْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَطَوَّى مَنْحًا مِنْ طَبِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى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 قش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسير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 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كانهم أعجاز نخل منطعر فكيف كان عذابه ونذر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 أَيُوقِى الْذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كذاب أشر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشَد إِنَّا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 فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا الْقُرْآنَ للذكر فهل من مدكر كذبت قوم نوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل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 فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحه بكرة عذاب ونذر ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ثوبوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر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 إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت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 وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بَأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهَا الْوَارِثَةَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مَصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا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 اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات وطهره من إخوان القردة والخنازير اللهم مزقهم كل ممزق اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال وأزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق